بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن ذي الذكز بل الذين كفروا في عزة وشبقا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناص وعجبوا. جاء al الانتي لا واحدا ان هذا لا شيء مجاب وانقلق الملؤ منه منشوا اصدروا على الهتهم ان هذا شيء يراد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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو اللؤتاد وثمود وقوم طي ورصحاب الايكن اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحط اننا سخرنا الجبال ممن نسبح بالعرش والاشراق والطيور محشورا كل له اوابه وشددنا ملكوا اتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبى إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخفص ما لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن ولينعجة واحده فقال احملنيها فقال احملنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك من سوانا نعجتك الى نعاج وان ثُمَّ فَرَّ رَبَّهُ وَخَرَّ وقل ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلنك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 ثقيلك الفجار كتاب انزلنا اليك مبارك قال إني أحببت الحب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي أطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن صَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَا يَوْمَ وَغْوَسٍ وَآخَرِينَ مقرنين فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عِقَابُنَا فَنَوَّمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُبْ بِرِجِلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُهُ بَارِدٌ وَشَرَابٍ وَوَهَبْنَا خذ بيدك ضغن فاضرب به ولا تحن إن وجدنا مصابرا نعم العبد إنه هو دار وانهم معدنا لنا من المستفين الاخيار واذكر اسما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 كِيَزْوَاجَ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ أَلَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَ 117. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار 118. أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار 119. ذلك لحق تخاصر أمل النار. ما من اله الا الله الواحد القهار رب شَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد أَسْتَكْبَرْتَ أَنْكُونَ مِنَ الْعَالِينِ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقَتْنِ لك لا أقوى إنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول.